Hey! بطلق الليلة حالف يا بطله ولا عارفها بقى يا بطلق الليلة حالف بطلق قاديك واقف لك بطلق خايف منه ولا كسرت عيب خايف منه ولا كسرت عيب بطوله ولا راجع ابقرة بطاله الليل ناوي يا بطاله اه هو اجلس لك مطوله خايف منه على كسر فارس وشأل ببعليك فارس عليك. لما دخلت ورديت الباب عليه خايف منه ولا كسرت عين مش من صاحب على الصدور والفرج على السلاله خايف منه ولا كسرت عين خايف منه ولا كسرت عين قابل ونروصتك ما تقابل وعلي لو جاء الموت قابل مين اللي قالك ما تقابل مين اللي قالك لا مين اللي قالك ما تقابل لا اللي ما تقابل تقابل وانا اللي وصيتك ما تقبل جابل. ولو قبلني البوت خايف منه خايف منه ولا كسرة عين خايف منه ولا كسرة عين لكن بالمعنى ولا جتله. لقاني بالمعنى ولا قتله أظمني واجب الولا لقاني بالمعنى ولا قتله أظمني واجب الولا قتله حشرت تذكر ولا قتله خايف منه ولا كسرة سكروا مبالي اخر الليل فين انا زي شايل مثل طن فين زي شايل مثل طن وقلبي مكوي ومسلوق وطيني واللي قاعد مصطك شغله ومبالي الليل. <الذكر> يا اللّه اللّه يا اللّه يا اللّه يا اللّه سكارو مبالي آخر الليل, يا الليل،, يا الليل. <سكرة> <سكرة> محمد ابو جاري اللي لنا على مر ما يا عالم اللي شارب المرار واللي ضايق الهموم واللي كيفو طلعوا من كيساته اوه اللي شارب كاساتو ما باله وسكره اخرا تقيلوا تقيلوا اللي من وادي انت قالوا صبح الصبح ومسعت الدور انت قيلوا واصحاب النقد انت ابو فكرة عالي فيكم مين ابو فكرة عالي فيكم مين ابو فكري عالي فيكم مين مين قال مين قال دار الجزيرة مباري اقول المعاني وما اداري أبو فكرة عالي فيكم مين مين قال ترى جزيرة ما داري أصفا معاكم ما داري اللي بالمعاني ما داري أبو فكرة عالي فيكم مين عاوزة ساعة فطر ضو مش انت اللي تقوم بالدور ده, ده عاوزك دي ساعة بدي رضا عايزك ساعة بدي رضا ومش انت اللي تقوم بالدرداء وانا ممكن اعاملك ابا الدرداء ابا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان حكيم الامه في عهد الرسول عايزك صعب التردى عايزك صعب التردى مش انت اللي تقوم بالتردا ممكن اعملك ابو الدرداء ابو فكر عالي اقول المهاني وللمهاني ابود لو ما كنت المجال ما كنت من بوص جيت منطول قول المعاني للمعاني اقول لو ما كنت المجال ما كنت منبوص جيت منطول احنا كيلنا المعاني وعبرناها كمان بسطول الا لهم المبال وانت يا في باين عليك مصطول يا فكر عالي فيكم من قمر غزل الغيم واقول معاني غزل الغيم اهو قردي سلوه غزالهم يا بوك والنيسه ناوي على وضعك في ناوي على وضعك في تفتكرني فاره وبس لا لا لا. <تصفيق> ناوي على وضعك بالسلة تفتكرني فاره بالسلام اللي بيك انا بسلة اللي او صافه كثيرا في المجال كشو كمان او خافه كو ما استحمى بصعود القالك صبون او هديتي يا ليلة روقتي وهديتي يا ليالي في صحتنا هديتي روقتي يا ليلى وهديتي ويا ليالي صحتنا هديتي سمعتوا على الأحوال اللي صحة من النوم غسلوا اللي جنبي هوداتي أحوال صحة من النوم غسلوا شل الجنبو هودات يا اللي لو إني سجبوك ليه. ولدنا يرجع بفريسا لو في وادي لاب اهو كده عليك الزمان تاريخه كمان صلاب انت ساكن في مركز قوس رحلك ده بجلاب انا لو اقسيت عن قوس هفتح موضوع كبير مش هخلص اه اه اه نظرة ومدد اه مغلوبة مش انت اللي تدور وتلوب علي دي اللوبة حددنا الفنون وقلنا المطلوبة بالله دي راس ولا معلقة مغلوبة فيها اللي ساوى المعاني وفيها بساوي عوزة في اللي المعاني وفيها العليش عوزة والليل منجم المعاني شايفها كمان ولوزه فيها ناس تسمع المعاني وفيها العقول مفروزه بالله ديما ناخير والله حجر